إلا أنساها وكما هي ترعانا والله سنرعاها أمي بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أنسا حتى نفسي لكن لا أنساها وكما هي ترعانا والله سنرعاها